اللهم صل وسلم صلاة كاملة و سلم دل سلاما كاملا سيدنا محمد وَصَوَّفِيكُ فِي كُنِّي لَنْ حَاثِمٌ وَلَا فَاسِمٌ وَلَا فَاسِمٌ